ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلل بعضهم على بعض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 مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتهُمبَييناتُ وَلَِنِ خَلَفُ فَمِنهُم وَلكِن خَْلَفُ فَمِنهُم من آممَنَ وَمِنهُم مَن كَفَر وَلَْ شَ أَ اللهَّهُ مَ قتَتَلُ وَلَِ اللهَّه يَفعَُ مَا يُرد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله لا بيع فيه ولا خله وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما, أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلٌّ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم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 قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم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 وَلَإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 قَالَ بَل لَّبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ كَذَّبَ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ لَا يُحْيِي هَٰذِهِ إِلَّا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 وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 أَلَمْ تَلْبَ لِبِسْتَمِعَ تَامًا فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا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 وَإِنْ لَسْتَ خُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ لَإِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ لِيَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِذْ قَالَ إذَ ره مُرَبِّ أَرنِي كَيفَ تُح الْمَوْتَ قَالَ أَلَم تُؤْمِن قَالَ بَل وَلكَِّطُمَ إِن قَلْب قَالَ فَخُذ أَربَعَةًَ مِنَ الطَّيْرِ فَسُوه لَ إلَيكَثُم مَجعل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلا ولكن ليقم ان قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصره اليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا وَلَم أن اللهَّه عزيِيزٌ حَكيم مَثَلَُّينَ يُم ف قُونَ أَمولَهُم فيِي سَب لللَّهِ كَمَثَِ حَبَّةٍ أَبتَت أَبتَت سَدَعَ سَنَابِلَ فِي كُلّسُبُلَ مِأَتُ حََّ واللَّهُ يُضاعف لِمَي شَ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 وَلهَّهُ سِع النليِيأََّ فِينَيوم فِ قُونَ أَمولَهُم فِي سَبِي لللهِثَُّ لا يُتْضِعون ثَُّ لا يُُتْبِعونَمَا أَفَقُمَ النَّ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجرْهُم عدَ ربِّهِم لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ ثَمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُومْ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي, كالذي ينفق ما له رئاء الناس وَلَا ولا بِاللَّهِ بالله واليوم الآخر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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كالذي, كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 وَمَثَلُ الَّذينَ يُم فِقُونَ أَموَا لَهُ مُ بتِغَ أَمَ رضاتِ اللَّهِ وَتَثْبتَ وَتَثْبتَم مِنْ أَمفُسمكَ مَثَلِجََّة بِرَبِوَةٍ أَصَادَهَا أَصَابَهَا, أصابها وَابِلُم فَآتَتْ أُكُهَا ضِع فَْنِ فَإِلَّمْ يُصِبَهَا اان لم يصبها وابل فظل والله بما تعملون ضير ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها فان لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون ضير ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وَتَثْمِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَدّ أحدَدكُمْ أن تَتكونَُ لَ جََّة مِن نَّخِيلِ وَأَنَابِ تَجر مِن تَ تحتهَا تَجر مِن تَحتِْهَا الأنهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِ الثمَراتِ وَأَصَابَهُكِبَروا. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصْعَدَهَا فَأَصْبَحَتْ إِعْصَارًا فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصْعَدَهَا فَأَصْعَدَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصْعَبَهَا فَأَصْعَبَهَا إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ يأَُهََّذينَ آممَنُ أَمْ فِقُمِ طَيباتاتِ مَا كَسَبُم أَمْ فِقُمِ طَيباتاتِ مَا كَسَبتُم وَمَِّا أَخَُجِناَا لكُمْ مِنَ الأأَرْ وَد تَََّمُ الْخَبِثَ مِنْهُ تُمْ فقُونَ وَلََسْتُمْ بِآخِذهِ إِللاا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أَمْ فِقُمِ طَيباتَاتِ مَا كَسَبتُم وَمَِّا أَخُرَجِناَا لَكُم مِنَ الأأَوْ وَلَا تَََّمُ الْخَبِي فَمِنْه تُمْ ف قُونَ وَلََسْتُمْ بِآخِذهِ إِللاا وَلََسْتُم وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 وَمَا أَن سَقَةٌ مِ سَقَةٍ أَْلََ ذَغتٌ مِن نزَرِم فَإِ اللهَّه يَعلَمُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَصَاب وَمَا أَن سَقَةُ مَِّ فَقَة أَْونَ ذَغتُ مِن نَزَرِم سَإِن اللهَّهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَسَنُلْقِيهِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا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 الفُقَر إَِّ بينَ أُحصنِرُ فيِي سَب اللهِ لا يَسستَطيعونَ برَبَ فِي الأررض يَحسَبهُم يَحسَبهُمجهِل أغْنَ أَمِن التعفُْ فِي تَععرففهُم بِسمهُم تَعرففهُم بِسمهُم لا يسألُونَّ سَِحَافَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ, يحسبهم الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسمهم الجاهل اغنيا من التعف في تعرفهم بسماهم تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله بعليم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 َّذينَ يُم فِقُونَ أَمولَهُم بِالليْلِ وََّه رِسِغوَ وَعَانَةً سَلَهُمْ سَلَهُم أَجررُهُمْ عندَ رَبّم وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلهُم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 وَمَنْ جَأَهُ مَوعِظَةٌ مِْ رُوَبِّهِ فَتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إلَ اللهَّ وَمَنْ عَدَ فَأُلَا إِنْكَ أَصْحابُ النَّارِهُم فِيهَا خَالدُون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 ثُمَّ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانتَهَوْا فَلَهُم مَّا سَلَفَ فَلَهُم مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنحَتُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ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 ياَا أيُهََّذينَ آمَنُ التَّقُ اللهَّهَ وَزَروا مَا بَقِيَ مِنَ الربَ إِن كُتُم مُؤمِنين ياَا مَا بَقِيَ مِنَ الربَ إِن كُ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 لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَهُوا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَهُ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَغْضُنَّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأذى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر وكاتب ولا شهيد وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم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 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبَايَعُوا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ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 ومن يكتمها فإنه آفم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فَإِن مِنَ بَعْضُكُم بَعضَنسَ لؤدِّ الذيذِكْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وََتَّقِ الله رَبّ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَ يَكْتُمْهَا فَإِهُ آفِمُ قَلْبُ وَلَّهُ بِمَا تَعملَلونَ عَليِي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 والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله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 سَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَمْ يَرُسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 انْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا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 چمولا مولانا فانصرنا على القوم کے بسم بس الرحمن نیو الف لا ہیرو لام نیورسل بسم اللہ الرحمن آف نیور لام لا اله هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحقِّ مصددّقل ما بين ديهِ وَأَنزل التراتَ والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل.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 ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء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 لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مُنْذِرٍ مِنْ عند رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا مَا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِمَّا أُنْزِلَ مِن عند رَّبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ تَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِمَّا أُنْزِلَ مِن عند رَّبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 كذبوا بآياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم وإنها الكاذب ، كذا هذا الطي nakuk al 28-Kab والله شديد العقاب كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 قُل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية فِي فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم, يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم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 بِأَتُم تُقااتِل فيِي سَب الله وَخْركَ فيِي رَدُ رونَهُم يَرَوونَهُم مِثلَهِم رَأِي العين واللام يُأَيد بِنَصِهِ مَ شَ إِ فيِي ذَلِكَ الْعِبَةَ لُِأَبِصَُ ينَ لَِّ صحبُّ الشَّهَواتِ مِ النساء والبَنينَ والقنا قير المُقبح والْقن قير المُقَقرَةِ من الذَّهَابِ والالفبّط والالْخَلِمسََّمَةِ والْأَنعامِ والحَث ذَللك مَت الحياتةِ الُّنْيا واللهَّهُ عندَ حُصْنُ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 زُينَ لَِّ صِحبُّ الشَّهَواتِ مِنَِّساءِ من والبَنينَ والقنا قير المُقبَُح والقن قير المُقَقرَةِ منِ الذَّهَابِ والالفِّط والالْخَلِ المسََّمَةِ والْأَنعامِ والحَث ذَلِكَ مَتعُ الحياةِ الدُّنْيا واللهَّهُ عندَ حُصْنُ الْمآاب قُل اؤنذ بكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فَغْصِر الَّ نذُنُ بَنَا وَقِنَا عَدَابًا النََّّينَ يَقولُونَ رَبَّنَ إِنَا أَمَن صَغْصِر الَّ نذُن بَنَا فَغْصِر الَّ نذُنُ بَنَا وَقِنَ عَدَابًا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا وأولوا العلم لا اله الا الله والعزيز الحكيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما واولو العلم قائما بالقصط لا اله الا هو العزيز الحكيم يَحِدَّ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عند الله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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 اولائك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم وما لهم من ناصرين اولائك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم, وما لهم من ناصرين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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون أَلَمْ تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى, ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَن مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتنزع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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع, وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع, وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء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 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق مَن تشاء بغير حساب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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ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 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِ اللهَّه ْطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إذَ رَهِيمَ وَآلَ على العالممين عِمْرَانَ على العالممين ان الله اصطفى ادم ونوحا والى ابراهيم والى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذكر وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها, وكف لها زكريا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 انك سميع الدعاء فنادت الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا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 وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ لِي غُلاَمًا وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً وَلَآيَةٌ أَن لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ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 يا مر يا منقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مر يا منقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحي به وَمَا كُْ تَ لدييهِم إذ يُقُونَ أَقُلَامَهُم أَّهُمْ يَكْفُلُ مَرّيَمَ وَمَا كُْ تَ لديَيهِمْ وَمَا كُْ تَ لدييهِم إِذ يَخْتَصمُون ذَلِكَ مِنْ أَن بَ إِ الغَيبِن وَمَا كُْ تَلَ لدييهِم إذ يُقُونَ قُلَامَهُم أَّهُمْ يَكْفُل مَرّيَمَ وَمَا كُْ تَ لديَيهِمْ وَمَا كُْ تَ لدييهِم إِذ يَختَصمونُون ذَلِكَ مِنْ أَن بَ إِ الغَيبِنُحيِيهِ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 اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في وكهلا ومن الصالحين وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَدُنْكَ وَعْدًا لَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ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 إذَا قَضَ أَنْ رَم فَإَِّ ماَا يَقُولُ لَكُم سََكُون قاللَتْ رَبِّ أَ يَكُُ ل وَلَدُ وَلَمْ يَمسَسنِ بَشَرُ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَقُومُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ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 ومصدقا لما بين يدي مِنَ التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض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 إِ اللهَّه رَبّ وَرَبّكُمْ فَعبُدُ هذاَا صِرةُم مستُسْتَقِيم إِ اللهَّه رَبّ وَرَبّكُمْ فَبُدُ هذا صِرةُ مستُسْتَقِيم إِ اللهَّه رَبّ وَرَبّكُمْ فَعبُدُ هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا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 واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وَمطَهِركَ مِن الذيينَ كَثَروا وَجعل ال الذيينَ التَّبَعكَ فَوقَ الذيين كَفَُوا إِ يَوومِ القِيياَامَثَُّ إلَ يَمَرجعكُمْ فَأَحْكُم بَيينَكُم فِي مَا كُتُم فِيهِ تَخَْلِفُون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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ إذ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم, وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم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 وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جاءك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ قُلْ تَعَلَ نَدع أَبنَا أَنا وَأَبِنَ أَكُمْ وَنِسَاأَناَا وَنِسَاءكُم وَنِسَ أَنا وَنِسَاأَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُم بَنَ بتَهِلثَُّ نَبتَهِفَنَجَعَ عَنَةَ فمَنْ خَجَّكَ فيِيهِ مِنْ بَعْدِمَا جَاءكَ مِنَعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَلَ نَدْعُ أَبنَا أَنا وَأَبنَا أَكُمْ وَونِسَ أَنا وَنِسَاءكُمْ وَونِسَ أَناَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُ بَنَ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ بَنَيْتَهُ تِهِل ثُمَّ بَنَيْتَهُ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إلا الله وَإِ اللهَّهَ لَوَ العزيِيز الحَكم إَّ هذاَا لََ الْقَصَصُ الْ الحَقّ وَماَا مِنْ إلَهٍ إِلَّ اللهَّ وَإَِّ اللهَّهَ لَوَ العزيِيز الْ الحَكم إَّ هذاَا لََ الْقَصَسُ الْ الحَّ وَماَا مِنْ إله إلا الله وَإَِّ اللهَّهَ لَهُوَ الْ العزيِيزُ الْ الحَكِيم فَإِن تَوََّو فَإَِّ اللهَّهَ عَنِيمُم بِالمُفْسِدين فَإِن تَوََّ فَإَِّ اللهَّهَ عَِيمُ بِالمُفْسِدينين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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا اللا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون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 يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون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 فَلِمَ تُحُّونَ فِي مَا لَسَلَكُم بِهِ علْ وَلَّهُ يَعلَم وَأَنتُم لا تَعلَمُون مَا كانَانَ إبَرَهِي مُيَهود يَوْ وَلَا نَصران يَ وَلَِ كَانَ عَلِيفًَا مُسِْمَا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلما ولاكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشركين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 وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا, وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وَتَضِلُّ فَتًى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وما يضلون, وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يا أَهْلَكِتابابنِ مَتَكفرُرونَ بآياتِ اللهَّهِ وَأَنتُمْ تَشَدون يا أَهْللَكِتابابنِ يا اهله الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون يا اهله الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتبتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا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 والله واسع عليم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى, أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّ مِنْ هَادٍ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّيُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ مَيْن سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 اولائك لا خَلَ قَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم ان الذين يشهرون بعهد الله وايمانهم ثم من قليلا اولئك اولئك لا خلا ولا قل لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ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 وَلَكِن كُونُوا رُبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول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 وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ أَوْلَئِكَ أَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقََّ بينَ لَمَا آتَتُكُم مِنْ كِتابَابِهُ وَحِكْمَدٍثَُّ جَاءكُمْ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُول مُ صَدِّ قُلِّمَا مَعَكُم لَلتُؤمِنَّ أَلَمْ أَقررْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَإِذ أَخَذَ اللهَّهُ مِسَاقََّ بينَ لَمَا آتَتُكُم مِنْ كِتابَابِ وَحكْمَةٍثَُّ جَاءكُم ثمَُّ جَاءكُم رَسُول مُ صَدِّ قُلِّمَا مَعَكُم لَلتُؤِن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 فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم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 لا نفرق بين احد منهم ونحن لهم مسلمون ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره, وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره وهو في الاخره من الخاسرين ومن يتغ غير الاسلام من الخاسرين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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا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 ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم, لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن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 الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِثْقَالُ الذَّهَبِ وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ من ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من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 لن تَنَالُ الْبِرُ وَوحََّةُم فِقُ مَِّا تُحَبُون وَمَا تُم فِقُ م شَيئم فَإَِّ اللهَّهَ بِ عَِيم لن تَنَالُ الْبِر وَوحَتَّةُم فقُ مَِّا تُمحَبُون وَمَهْدُ فِقُ مِن شَيئٍ فَإِنَّ اللهَّهَ بِهِ عَليِيم لن تَنَالُوا الْبِرْرُ وَوحَدَّاتُ فِقُ مَِّ تُحِبُون وَمَهْدُ فِقُ مِن شَيئٍ فَإَِّ اللهَّهَ بِهِ عَِيم